فأخرج لهم عيلا جفدا له خوار أقالوا إِلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ دَائِمٌ لَّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِشَيْءٍ وَإِنَّ رَبَّكُمُ وَاعِظٌ مَّانُ فَانْظُرْنِي وَأَطِعْ لَن نَّضَرَّ وَعَلَيْهِ عَذَابٌ كَثِيرٌ Ah uh -oh.